المبحث الثالث المحكوم فيه محكوم فيه تعريفه شروطه أقسامه تعريف محكم فيه تهاس شرايتشةهاسا وأقسامه تعريف المحكوم فيه المحكوم فيه, فيه أو به محكوم فيه يا محكوم به هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتزاءا أو تخييرا أو وضعان محکم فی فعل مکلف است که متعلق هست به آن خطاب شریعت خطاب شریعت که اقتضا باشه مانند این کارو بکن این کارو نکن او تخیرا یا اختیار باشه مانند مباه او وضعن یا وضعی باشه پس فعل مکلفی که متعلق هست به آن فعل خطاب شریعت چه از اقتضاء اقتضا یعنی طلبه حالا چه طلبه فعل چه طلب ترک او تخیر یا اختیار باشه او و با یا وز باشه مانند مانع باشه نمیدونم سبب باشه شرط باشه او و احکام وضعی دیگر که خوندی بس فيهم الفعل مكلفه من جهز <تصفيق> مثال قوله تعالى مثالش مثاله قوله تعالى مثالش في قول الله مثال اقيموا الصلاة نماز را بر پای في فيه ايجاب دارين خطاب ايجاب وجود داره تعلق به متعلق به فعل هست وهو اقامه الصلاة و اون اقامه فجعله واجبا پس اين خطاب اومد اونو چکار قرار داد واجبش قرار داد وكذا أوفو بالأقود وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اكثاني كيما ناور ديد زماني كي دين داديد تا أجل مسمى تسأنرا بنويت و قول هو پس این آیه هم در رابطه با دین بود آیه بزرگترین آیه قرآن هست زمانی که دین گرفتید اونو با چکار کنید بنویسید و همچنین ولا قاتل نفس آه آه بفعل. بفعل قتل النفس. قتل نفس رو نکوشید تزمن تحریما این خطاب متزممن یک تحریم است تعلق به متعلق به فعلی هست و اول فیل هست هو قاتل النفس قاتل نفس هست فجعله او پس شارئنه حرام قرار دات وقوله سبحانه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون قصد نكند خبيث راكزان انفاق كنيد اجتمل على الكراهة المتعلقة بفعل من افعال المكلفين ان خطاب مشتمل بركراهتها متعلق بفعل أز افعال المكلفينها وهو انفاق المال الخبيث وقل فعلتها انفاق خبيث الخبيثها فجعله مكروها شارئ مدونه. ما كروه قرار داد، وقوله الله عزوجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، زمانك نماذج قام شود منتشر در تمام شود منتشر در زمین شوي، فيه إباحة الانتشار في الأرض دارين خطاب مباحودان منتشر شودان در زمین وجود داد تعلق بفعل المكلف، إن خطاب متعلق بفعل مكلف است، ومثله فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام الأخرى هرك سمرزي يا مسافر بود، بس بهمان ت و بهمان ت داد الزروز هذي جروز بيجيرد، تعلق الخطاب بفعل، وهو المرض هو السفر، متعلق هذا الخطاب بفعل، وان فعل تاس مريزي وسفرس، فجعل كل منهما مبيح للفطر، هريك يز مريزي وسفرر، سبب قرار دادس براي مباحش دن، خردل، براي شيء، خردل، بس براي إقتزازه اختياره واضح بره هنا تمامين مثالا ورد والمحكوم فيه في الحكم التكليفي محكوم فيه در حكم التكليفي لا يكون الا إنه يقترض قدره أشتباه شيم فعلا مقدور للمكلف محكوم فيه در حكم التكليفي نبي باشد مجر فعلي كده در توان المكلف باشد فجعله واجبا او مندوبا او حراما او مكروها او مباحا فس قرار دا دا استان را واجب يا مندوب يا حرام يا مكروه يا مباح لذا قالوا بي خاطر قفتان لا تكليف الا بفعل تكليفي وجود ندارد مقر بفعل اي ان حكم الشرعية التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف يعنيه لا تكليف إلا بفعله يعني حكم الشرع تكليفي يا حكم تكلفي الشرع متعلق نيس مگر بفعله مكلف جان مسال نماز روزي زكاة هنا در طوان مكلف فعله مكلف هو دي المكلف دي، والمكلف به في التحريم والكرهه هو كف النفس فعل الحرام أو المكروه. بال. و به في التحريم و هو كف النفس عن فعل الحرام او المكروه و مكلف به در تحريم و در كراهت جاس دس نگه داشتن از فعل حرام یا مکرو دس نگه داشتن از فعل حرام و از ل... جان؟ غیر درو به تحریم مکاریات مقدور ندگینه. در توان برای مخالفت میدونیم متداخل نذ. بله دیگه دست نگه داره در حرام و در کراهت از من خاوه درم نمیتونن کم کم توش نه فس محكم فيه در حكم التاكل فيه نمي باشد مجرون فيلي در تواني مكلف هست و ودر تحريم وكراهات مكلف وزيفش هست دس نجاه داشتان فعل حرام يا مكروه هست اما في الحكم الوزئي اما محكم فيه در حكم وضعي فقد يكون فعل للمكلف غاهي فعل مكلف است وقد لا يكون فعل له وغاهي فعل مكلف نيست ولكنه يؤول إلى فعله أما كنين تعويل مشه كفعل مكلفه چرا كدلوك الشمس معنى دلوك خرشيد، اين فعل مكلف نيست دلوك خرشيد، بزوال بالرسان دار خرشيت وللسبب سبب وجوب الصلاه على المكلف وللسبب واجب شدن نماز بر مکلف است پس شمس فعل مكلف نیست و واجب شدن نماز هست که نماز واجبه بر است فإن تعلق فإن تعلق الحكم الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحكم التكليفي من جهة كونه سببا أو شرطا أو مانعاً منه فس تعلق حكم وزئي بفعل مكلف بخاطر إن حست كه حكم وزئي متعلق بحكم التكلفيست بخاطر أزين جهة هست كي حكم الت... وزئي رب داره بحكم چي آغا دلوک شمس سبب وجوب نمازه و وجوب نماز یک حکمی چه تکلیفی تکلیفیست بله من جهتی کونی از این جهت که حکم وضعی هست سبب یا شرط یا مانع و اینا متعلق به چه هستند حکم تکلیفی میشند اما شروط محکومفی اینجا میخونیم سه برگ گه خوند، سه صفحه خوندی. یک دو سه. این واقعاً تدریس شما به خدا ظلمه. این همه راه اومدن سه بار طرف 20 تا اصول تو زندگی خوندید. شما اگر